وشوك الزاب وشحرة التيل أعصى طلع عطيني من نتيابي وطلعتي أجزب مني يا ود يا ود يا ود جذبتي مهضومي وخفيف ومفهومي وأفلامك محروم سرق امن كتابي صغيره وشو حلو بس علمت فيه عيشتيني بقصة عشت بمسرحيه من وين وعطيدي جايت هدي حيلي محضر لجنيها Filha é Miguel Maharu, طلعتيني <تصفيق> من تياب يا عم تحكي